البيت عتيق ولكل امه جعلنا نسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الانعام فإلهكم إله واحد فله وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِنْ হুম সিপু ও فاذكروا اسم الله সিংহ ফ্লিয়াল فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك تخفرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماغ فَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ تَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِمِينَ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إن إن الله لا يحب كل خوان كفور